بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولايل عش والشفع والوت والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حج ألم ترى كيف فعل ربك بعد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 يومئذ يتذكر الإنسان لَهُ له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي